ولكن أكثرهم لا إلا أمام أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربنا him yusharun o ma min da إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى FatiHo Al- страх مَن يَنشَأْ إِلَّا هُوَ يُقَلِّلُهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ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 بَل اِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَخْسِفُ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُنْهَوْنَ تش... عَنْهُ 我dan quand de a sal il làù ma min فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن ولكن qulū fighum wadhayyan lahum ash-shayṭānu mā kānū yaʿmalūn fa lam فاقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قُل الأْرَأَيتُم إِ أَ غَذَ اللهغُ سََّكُم وَأَذُ الصًَاكُم وَخَتَم عَلَ قُل بِكُمن O que fait nos sol وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هم يحزنون وما نرزلون فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ولا do com... قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرِ war well. في لعلكم تكون اودت الذين ينادون ربنا shiuriduna waitha ma وردهم فتكون من عالمين وكان ذلك فتنابا ببعض ليقوم فليس الله بأعلم بالشاكين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام كتب ربكم على نفس ذي الرحمة كتب ربكم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل قل إني نهيت أن أعبد الذين تبعين a Oh, no. Wallahu a'lam bil walimin Wa in tanfu manfathun Ma tans qu’on con’ cantin e la laguha e وَلَا بَّةٍ فِي غُلُ مَنتٍ الأأَوْضِ وَلَا رَقُ وَلَا يَابِس وَلَارَقُ بِلَا يَابِس إِ فيِيكِتَبِ Orda có món